وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآْمِنُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَآتَ فَقُولَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ آمَنَ ثُمَّ قَاتَلَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ قَاتَلُوا مِن بَعْدُ وَكُلًّا وَعَدْنَا وَكُلُّ وَعْدٍ اللَّهِ حُسْنًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَاذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَوَبْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وغركم بالله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 والذينَ كَفَرُوا وَكَذذَّبُ بِآياتن أُول إِكَ أشحَابُ الجحيِيم إغْلَمُأَََّ الحَاتُ الدُّنْيياَا لعِبُ وَلَهُ وَزينَ وَزينَةُ وَتَفَاخُ بَيكُمْ وَتَكاتُ رافِي الأموَالِ وَالأَولاد كَمَثَ لِغثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّار وَنَباتُ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 ن عبهَا كَ عبّ السماءِ وَأَب وَوعدت للَِّذينَ آموا بالِاللهِ وَوسُل ذَلكَ فَغْل الله يُؤتهِمَشَ واللَّذُ الفَغْل الأظ م أَصَابَ مِن مصبَةِ في الأغضِ وَل في أَافُوسكُ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 وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمةً وَرَهبانيَةً لِإِرتِداءُها مَا كَتَبنَاها عَلَيهِم إِلَّا ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَمَا وَعَدُوهَا حَقَّ رِعايَتُها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهُم أَجْرَهُم وَكَثِيرٌ مِّنهُم فَاسِقُونَ